أهل قريتٍ استطع ما أهلها، استطع ما أهلها، فأبو أيه يضيفهما، فوجد فيها جدارا يريد أيه ينقض فأقامه. قال لو شكتلت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراهم وكان وراهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا فخشينا أي يرهقهما الطغيان وكفران فأردنا أن يبدلما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمان وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أي بلغاء شدهما أي بلغاء شدهما ويستخرجكزهما ويستخرجكزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تؤيل ما لم تستطيع عليه صبرا ويسألونك عن في القرين قل سأله عليك منه ذكرى